بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات من نور ثم الذين كفروا بربهم والذي خلقهم من طين ثم قضاء جلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرواكم وجاءكم ويعلم ما تكسمون وما تأتيهم من آية من لَكَ رب لكانوا عنها موارضين فقد كان لهم الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا بيستعزئون ألم يروا كما لكنا من قبل من قرن مكناهم في العظيمة رسلنا عَلَيْهِمْ ألم وَجَعَلْنَا رَطِيْلًا مِنْ تَعْدِمْ فَأَقْنَعْنَاهُمْ بِذُنُوبِ مَا شَأْنَهُمْ بَعْدَمْ قَارٍاً أَخْرِينَ وَلَوْ نَزَلَ عَلَيْكَ تَهْمُ فِينَ قَيْلَ طَعَسٍ فَلَمَسْفُو مِنْ أَبْعَارِ الْجَهَرُو إِنَّهَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا عَلَى مَلِكٍ وَلَوْ أَنْزَلَ مَلِكٍ لَقُضِيَ وَنَادَىٰ جَنَّانًا وَنَادَىٰ جَنَّانًا وَأَظْلَمُ مَا يَلْبِسُونَ يَلْبَسُونَ وَنَقَلَسْتُ زَبْرًا بِرَسُولٍ مِنْ قَوْمِكَ فَاحْقَأْ بِالَّذِينَ يَسْتَخِرُّونَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ قُلْ سِيمُوا فِى النَّارِ ثُمَّ نُرِيكَ عَقَبَةَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ مَنْ مَعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ لا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يوم فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَرَأَوْا مَا يُسْقَىٰ فَقَالُوا هَٰذَا الَّذِي سُقِينَا بِهِ الْيَوْمَ لِلْمُجْرِمِينَ أَن هَٰذَا مَا كُنَّا نُنَادِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنْ كَانُوا هَٰذَا مَا كُنَّا نُنَادِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَرَأَوْا الْعَذَابَ ما يصرف عَنْهُ إن من يوم إذا فقد الرحمة وذلك لفقد المومن وإن يمسك الله ولا يشكره إلا هو وإن يمسك من خيرهم فلا كل شيء فَوْقَ وأول قارف وَالْخَبِيرُ وَأَيُّ والحقين والخبير والأي سين أكبر سعة أنقول لله شيئ بيني وبينكم وأوحيلي لكم يوما بلغ أنكم تشهدون ما هو قل لا أشهد قل إنما ولا واحد وإنني بريء مما تشركون <تصفيق> الذين آتنهم القدام يعرفون وكما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ومن الظلام من يفترع الله كذبا وكذب المعيات إنه الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا نشركها أقول للذين كنتم تلعبون ثم لم تنففل ذلك اللي أنقالوا بالله ربنا كنا مشرقين وانظرك يا ربك ذوه على أنفسي وطلعهم ما كم يفترون وأبنهم من يستمع إليك في هذا المقرأة وَأَيُّ رُقْنَاتٍ نَرَوْهُ يَحْتَدُّونَ يَأْوُونَ إِلَّا أَنْجَدُرُوا بِالْعُقُوبَةِ إِنَّ الصَّاطِرَ وَالْأَوَّلِينَ إِنَّهُمْ يَنَهَوْنَ عَنْهُ يَنأُونَ عَنْهُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَشُعُورًا وَأَنَا تَرَى اللَّهَ إِذْ يُكَفِّرُ عَنَّا دَعْوَانَا رَبَّنَا رُدَّنَا كَذَاتِ رَبَّنَا إِنَّنَا مِنْ بل بناء لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردنا عذراً ما نغنو وإننا كاذبون وقارون إلى أحياء تردني وما نحن من رعشين ولو ترى إذ بقيفوا على ربهم قال إس هذا من حق قانوا ربنا قال وذوقنا ذم خسر اللجان كذول قائلا حتى إذا جاءتم السعد وردن قاروا يا عصرتنا لما فرطنا فيهم نحفلنا وزارونا زهرين ألسا ما يزهرون وما لا حياة الدنيا إلا لحظة ونحب ولا, ولا دار أخذ خير تَعْقِلُونَ قَالَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَخُولُونَ فَالْنُّلَا يَكَذُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ مَا يَعَدِ اللَّهِ يَجِحْزُونَ وَلَقَدْ كُذِمَ الْرُسْلُونَ مِّنْ قَالِكَ وَالصَّبُرُ عَلَى مَا يَكُذِمُ وَأُولُّهُ حَتَّى أَدَهُ النَّسُّلَّ وَيَعُمَدْ لَكَلْمَاتِ اللَّهِ وَإِن كَانَ كَمْلَعِكَ يَرَضُونَ فَلِسَطْعَةٍ تَمْتَمِعَنَّ فِقَالَ فِي الْأَرْضِ وَصُلِّ مَعِ السَّمَاءِ فَتَعَتِّمَا يَتَمُونَ رَبَّنَا جَمَعْنَا رَفْدَهُمْ لَا, لا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَالرَّشَاءِ اللَّهُ نَجْمَعُ مَعَ لُودَعَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا السِّبْلَ الْيَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَ وَقَالُوا لَوَلَا نُزِّلِ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِيْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَعَدٌ وَلَا أَنْ يُنَزِّلْ آيَةٌ مَنَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ تَابَّةٍ فِي الْعَدْوِلَةٍ يَطِرُ بِجَنَحِهِ اللَّهُ وَمَنْهُمْ سَأْلُكُمْ مَا فَرُطْنَا فِي الْكتابِ مِنْ الشَّيْءِ ثم إلى وَالَّذِينَ كَذَبُوا مَا يَأْتَنَا الصُّمُّوا وَبُوكُمُوا فِي صُّلُهَاكُمْ يَشَيْنَ لَوْ يُظْرِلُهُ مَنْ يَشَيْنَ يَجْعَلُ عَلَى السَّرَاطِمُ مُسْتَقِيمُ قُلْ أَرَحِيْتَكُمْ مِنْ أَتَابْنَا لَهُمْ وَيَعْتَكُمْ السَّعَةُ وَيُرْوَيْتَ الْحُوَيْنِ كُنتُوا ويكشون مَا لِيَ أَدْعُو مِن دُونِهِ وَلَا أُصَلِّي لَهُ إِلَّا الشَّاطِئَ وَتَصْلَمَاتِ شُغُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِهِمْ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَ وَالضَّرَّاءَ إِلَيْهِمْ يَطَّلِرُونَ فالأولئذ جاءوا ما سنتضروا لكن قصد قلوبهم زينهم الشيطان ما كويرهم فلما نسوا ما ذكروا وردحناهم أبوا وكل شيء عدادا فرحهم أؤتوا أخذناهم بأوتهم إذا المبلسون فقطع دابر القوم الذين صلموا الحمد لله رب العالمين ولا أرايتم من خذ الله السماح لكم بالصالح وما خذ ما يأكله لكم ياو الغير الله ياتيكم به وأنزلك إبرنا الصالح العياذ بالسماحهم يصدهن قل أرايتم أن أرى الله بوضات أو جهات عيون القوم الصالحين وما نرسل المرسلين لهم الشرين والذرين ومنع من وصل بلا قوم عليهم لهم ما قل لا أقول لك من الله ولا أعلم الغيب ولا أقول من ملك إن اتبعوا لما يحاى إليكم أن يسلموا الأعمى والمصير وتتذكرون وعلم ذلك الذين يخافون أن رب من ولي يتقون ولا تترضي الذين يدعون ربهم الغدرة ورعشيا يدرو وجهه ما عليك من حساب من الشين وما من حساب يعلم من الشين فتترضون ولكن من الصالحين وكذلك بعضهم ببعض ليقول أولئك من الله من بين الله عالم الشاكرين وإذا جاء كل ذي أمنهم ما يتنافقون عليكم كَتَمَ رَبُّكَ وَنَفْسُهُ رَحْمَةً مِنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَم بِجَهْلٍ جَزَاهُهُ سُمَتًا وَمَا وَصَفُهُ غَفُورًا بَلْ كَذَّبُوا لِكِنْ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ السَّمِيعُ الْمُجْرِمِينَ وَإِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ اللَّهِ يَقُولُ من ربي وكذلتم ميما عني ما تستعجرون بيهن الحكم إلا إلا يقص الحق وفر الفاصل قل لو أن عني ما تستعجرون بيهن قضي الأمر بيهن الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتهم لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من رقض لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض لا رقضون يأسن في كتاب النبين وهو الذي ينوفاكم بالليل ويعلم مجرحكم من النار ثم يرسكم فيه ليقضى واجروا مسلمسون من مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فَوْقَ القائر فوق عَلَيْكُمْ ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألاله الحكم وهو أسره الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البارد والبحر يتلعون وتضررون وخفية لإن أنجانا من هذين لكونا من الشاكرين قول الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قول الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قولوا هو القادر على أن يواصع عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم الشيعة أو يلبسكم الشيعة ويذيق بعضكم بأس بعضا وانظر كيف نصرف في رياتنا علهم يحقون وكذب من قومكم الحق قل نست عليكم وكيل لكل نبي مستقر وصفة عالمون وإذا رأيت الذين يقودوا في آياتنا فأعذنوا حتى يقضوا في حديث غيره وإما ينسنك الشيطان فلاتقض تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين وَمَا عَلَّلَنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْحَسَنَ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُمْ لَن يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَغَرَّتْهُمُ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَكَرُوا الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَن مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ لَا أولئك الذين أبسلوا بما كسب له شرعهم من مِنْ حَمِيمٍ نريم بما كانوا يكفرون قل قُلْ أَنَا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد الهدان الله ونرد على أعقابنا بعد الهداء الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا هو أصحاب يدعونه إلى رهداتنا قل إنه ذالله والرهداء وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأناقم الصاد والتقوه وهو الذي إليه حشرون وهو الذي خلق السماوات من أرض من حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملوك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير وإن قال إبراهيم لبيه أدرى تخلصنا من عليها إني أراك وقامك في طلال مبين فكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض من من المؤمنين فلما جن عليه لراكك من قرآ هذا ربي فَلَمَّا أفنقى لَا أُحِبُّ أحب فَلَمَّا فلما رأى نقم بعد وانقم هذا ربي فلما أفنقى قال إن لم يعد فَلَمَّا لا أكون النملقا من الضالين فلما رأى الشمس بعد وتنقى قال هذا ربي أكبر فلما إني مما إني وجهت الذين الذي فطر السماوات الأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجوا قوم قانا تحاجوني في لا وقلعدان ولا أخاف ما تشرق نبي إلا أن شاء ربي شميعا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كُذِّبُوا وَتَوَلَّوْا أَنَّ السَّاعَةَ لَمْ تَأْتِ بِأَيِّ حَدِيثٍ لَّهُمْ وَمَا يَحْزُنُهُمْ عِنْدَ مَوْعِدِهَا إِن كَانُوا لَكَاذِبِينَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ذَلِكَ رَبُّنَا لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ الْحِكْمَةَ وَيَاقُوبَ مَكُنَّا هَذِينَ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَنُوحًا وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَأُمَمًا سَوَاءٌ قُلْنَا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَكَذَلِكَ نُزِّلَ مُصَنَّفِينَ وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمِنْ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وديناهم إلى الصلاة المستقيم ذلك الله يعلم من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبطا عنهم ما كانوا يعملون أولئك وللناتناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يفر منها أولئك فقد وكرنا بأقوى وليسوا أولئك الذين أعدوا الله فبهداهم مختلف قل لا أسألكم عليه أجرا إن وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله لبشا من الشيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور مهدا للناس تجعلونه قراطي ستبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم زرهم في خوضهم يلعبون قول الله ثم زرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل له مبارك المصدق الذي بين يديه ويتنزل أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على الصلاة يحافظون <تصفيق> وَمَن ظَلَمَ مِنَّا نُذِقْهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَن قَالَ أَخْرِجِ الرِّيحَ يَوْمَئِذٍ حَاشِئَةٌ وَمَن قَالَ سَأُزِلُّ السَّمَاءَ أَمْ زَلْزَلَةٌ وَتَرَى الْأَظْلَامَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ يُبَاسِطُونَ أَيْدِيَهُمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ وَلَقَدْ جِئْتُمْنَا فَرَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوْلَنَاكُمْ وَاللَّهُ يَغْفِرُكُمْ وَرَحْمَتُهُ الشُّفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَاعِلُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ يُغْرِقُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ فالق الإسباح وَجَعَلَ لها سكن والشمس والقمر حسنانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم للتهددون بها في ظلمات المرور قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي يَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَهَدَةٍ وَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَفْكَوْنُ وَهُوَ الَّذِي من مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بعد كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا من خادراً نخرج منه حباً من ومن النخل من طيقات ومن دنيا ومجنات من أعناق من زيت ورما مشتم وغير مشابه أنظر إلى أسمري ذا أسمر ويانع إن في ذلك نيات القوم يؤمنون وَجَعَلَ مِنَ الشَّرِّ كَانَ جِنًّا وَخَلَقَهُمْ فَصَرَّفُوهُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونَ مِثْلُهُ مِنْ تَقَلُّصٍ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَمْهَزَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا إِلَّا, إلا, إلا الله خلقوا كل شيء فاعبودوه على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار يدرك الأبصار اللطيف الخبير قد جاء بصائر من ربكم. اما ان اصناف الناس فعليها وما ان عليكم وكذا قوم عليك من حرج وكذا انزلوا الايات ان يقولوا درست ونهينه لقوم يعرون اتبع ما انحيات ان ربنا لا إله إلا هو وأعرض عن المشتركين ولو شاء اللهم أشركوا ما جعلناك علم حفيظا وما أنت علم وكير ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فاسبوا الله دون غير علم كذلك زيننا لكل أمة نعملون ثم إلى رب مرجعوا حينكم وكهم يعملون وأقسموا بالله على إيمان لإنجات آية لا يؤمنون بها قل إنما العزين عند الله ما شرّق من ناس لا يؤمنون ونُقلّب أفئدتهم وبصارم كما لم يؤمنوا بأول مرة ونزل في ديارهم هون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكان لهم الموت وما كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن سرّم يجهلون وَقَالُوا كَجَالِ نَادِ قُلْ نَوِينَ آدُوَ شِيَاطِينِ رَبُّ الجِنِّ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُونَ زُخْرُفَ الْقَوْلِ وَرَأَوْا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَذَرُوهُمْ وَيَفْتَرُونَ وَالتَّصْمِيمَ إِلَى إِلَهِ أَبَدٍ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يُؤْمِنُونَ أظ الله أدوي حجم واللي أنجركم الكتاب المف الصنا وال الذينا تنام الكتاب يعلم أنه مننج الرك الحّ ف لا تتكون أن الن ممتين تمدكضرربوس القعادد لادانكمات والس العالمم وإن تطيعس في العظ إن ربكم وأعلم من يظل عن سبيل وأعلم المهتدين فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلكم ما حر ما عليكم إلا ما ضررتم إليه وإنك سجن الجرون بأعوائن بغير علم إن ربك وأعلم المهتدين الاسم الباطنة إن الذين يقسمون الاسم سيتزان ما كانوا يختارون ولا تأكلون مما لم يذكره الله علما لا فسق وإن الشياطين ليروحون إلى أولياء من جادلوك إن الطاعتهم إن كلا مشركون أو من كان ما يتنفحن وجهلنا لو نورا يمشي بين الناس كما مسلوب صورات بخارج منا كذلك زوجين كافيين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريةنا تعبر مجد يريم كرو فيه ويمكن لله بهم وإذا جاءتم آية قولا مهتة متة مثل ما رسول الله اللهم أعلم حيصين يعرض السعادة الذين الله عذاب كم يمكرون فَمَن يريد الله أن يهدي وشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيق حرجا كما يستعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون وهذا سراط ربك مستقيمة قد فصلنا يذكرون عند ربهم ويوم يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ما عشر الجن قد استكترتم مِنَ الْإِنْسِ وقال أولياهم ينسوا من استمتع بعضنا وبعض وبلغنا أجل من الذي أجلتنا قال نار مسواكم خالدنا فيه إلا ما شاء الله إن ربك حكيم بعض بما كان وكذلك أن نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا عشر الجن والإنسان يتكون رسولاً منكم يقصنا عليكم ويأتي من ذلكم لقائمكم هذا قالوا على أنفسنا وغرتنا حياة الدنيا وشهدنا على أنفس منهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربهم ليقرأوا ولكلين درجات مما عملوا ما ربك مغافل عن ما يعملون وربك لغني يزور رحمة إن يشاء جزهبكم يستخلق من بعدكم كَمَا يشاء وكما يشاءكم يزوريقوا من آخرين. إِلَّمَا تُعَدْ وَنَادُوا وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزٍ أَقُلْ يَا قُلْ مِمَنْ عَلَمَكَ أَنْ ذُنِّي عَمَلٌ فَصَوَى تَعْلَمُونَ مَنْ تَهُونَ وَأَقْبَدُ الدَّارِ النُّلَافِ لِهُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنْ حَرْتِ وَالْأَنْعَى من, مِنْ أَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ ب فَمَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ إِنْ فَعَلَ يَصْنَعُ اللَّهُ مَا كَانَ لَا فَوْقَ يَصْنَعُ شُرَكَاءُ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولاد شركاء يردوهم وليلمسوا عليهم دينهم ولو الشاء الله ما فعلوا وذروا ما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرصوا حجر لا ترهم إلا من نشاء بالزعمين وأنعام حر مزهورا أن بما وقالوا ما في وطنا ذرنا مخاص بذكرنا محرم على أزواجنا وإيكم ميزة انفهم في شراكها سيجزي مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قدروه أولادهم ستعم بغير علم وحرموا مرضقهم الله افتراء على الله قد وما كانوا مهتدين وهو الذي يأشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة لنكنه والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كله من سمان إذا أسمروا أدعى قوي محصادي ولا تسلموا إن أولاك المشربين وعمل الألعام حمودة وفرشة ونكنوا مما أرزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان سمان تزواج من الضأنس للمعاسلين قول أذلك لا يحرم من أرسين أما اشتملك لا يرحم من أرسين نبئوني ومن الإباسلين والمقرسلين قول أذلك لا يحرم من أرسين أما اشتملك لا يرحم أو كنتم شهداء إذا صدق الله ذلك فنظلم من من افترى الله كذبا يضل الناس لغير علم إن الله يهدي القوم الصالحين قل لا جمأة قل لا أجد في مأوى لي محرما لا طعام يطعمه قُلْ فيما أُهِلَّ لغير محرمات وطعام يطعمون إلا أن يكون ما تتناولهم مسفورا وراعي انذر فإن نورسن نورس الله لا بر للعايبه فما يضطر غير مران فإن رب غفور رحيم وعلى الذين حرمنا كل الذين يفرون من ما حرمنا عليهم أو بالحماية أو مختلط عظم ذلك جزينا أم الوظيفين والنار فإن كذبوك فقل رحمة الرحمة واسعة ولا يرد بأسنا القوم المجنوين سيقول الذين أشربوا للغشاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا من شيء كذلك كذب الذين من قبل حتى أزعقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجونها قُلْ إنكم من عين فتخرجون عين تتمحون إلا الصن عين أنتم لا تخلصون قل فإن لا حجة البالغة فَلَوْ شِئْنَا ذَٰلِك مِنْ مَعْنِ قُلَ الْمَشْرُعُ أَنْ الَّذِينَ يَشْدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَإِنْ شَاءَ فَلَا تَشْرَمْعَهُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قل تعالوا أتروا ما ربكم عليكم لا تشركوا من شيئا وبالوعدة من ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن أرزبكم أيام ولا تقتلوا الفاشن والظارب منهما بطان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به دعلكم تقلون ولا تقربوا ما نيت من الله بلذيء أحسن حتى يوم الوعشة وأوفل جن والنزام القصور لا نكلا ونستلا وسع وإذا قلتم فعذبنا ولو ذا قربا ورعد لا أوفذ ذلك الصوم من أن لكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه فلا تتبوع الصوم لفترة قربكم عن سبيله ذلك مصروف من أن تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب التماؤل الذي أحسن تفسيرا لكل شيء وعودا ورحمدا لعلهم لقاء ربهم مؤمنون وهذا كتاب أنزلنا مباراكم فاتمعوا واتبعوا لعلهم ترحمون أن تقولوا إنما لا أنزل الكتاب ولا طائفة من قبلنا وإن كنا عند راسك مغافلين أو تقولوا لأنها وزل علينا الكتاب لكنا منهم وقال مِنْ ان كان ذو علم في حياتنا وصفعنا سحج الذي استقبلنا حياتنا او ان وعده كان يصفون هل ينظرون الا انت تهمات يا ربكم يا ماضيه يا ربك يوم ياتي رب ولم إن الذين فرقونا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله اسم ربههم بما كانوا يفعلون من جاء من الحسنات فلوا عشرا مسلاهم من جاء من قل إنني هداني ربينا الصلاة المستقيم ديناً قيماً من تيروان وحليفهم ما كان المشركين قل إن الصلاة منسك ومحيا يوم ما ماتي للنه لا شريك له قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ غَيْرَ رَبِّنَا وَرَبُّكُمْ الْشَّيْعِينَ وَلَا تَسْوُمُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا وَلَا تَأْذُوا أَزْلَةً مِّن رَّأْحَرَةٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ أَرْجُو فَإِنَّ بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْطَرِهٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي جعلكم إِنَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ